mina medine medine hazina medine medine tifl hazina nadi ya hadd tdhana awad انا يا حمر ما يزينت للمصايب حس بيت لاتني ودع نبوي ويمشي عني ما دريت عقبا ياهوي حز دمعتني لو تذكرت وبيتشيت قل هاليالة هاي العليلة قل هاليالة هاي العليلة بدا حزا دمعتش لو عاوديانة موسيقى اطلب النسخة الاصلية من مؤسسة وسام الخزالي للانتاج والتوزيع الاسلامي بالدموع لساتش بنت وادعلك فيل وعالتان كل ما وصيك عم ترد بوي لطفلته رأيتك خلها على بوي ترفري ريفورد وحشته وانت يا عباس معروف بحسام وخوته شلونه ودعه وبعيونه دمعه شلونه ودعه وبعيونه دمعه وانا قلبي قلبي ابوي معلقينه وانا قلب قلب وري محلقين لحزناتي لحزناتي طفلة طفلة لحزناتي ناديا عود عليا عود عود عود <تصفيق> طفلة ما يحمل جل. حقها من تبجو تنوح لرحل والدها عنها يا هوليدا والجروح شد وضعون الرحيل وراية الجافل تلوح شلون عنها ضعونها لها تدير وتروح وبها ضمها ودعها عمها وبها ضمها ودعها عمها داعا تلّد كلّا يا حن الضعين داعا تلّد كلّا يا حامل الضعين في المدينة طفل حزينة في المدينة طفل حزينة نادي يا حافظة عن عود يا ابوها شاف تبعنا الدموع ودعاها ودمعا يجرودا نقع عليها بخضوع قلنا دمعتك تقل رايح وما مش رجوع ساعة تنظر نحربوها وساعة تنظر للطلوع شوف أبوها من ودعوها شوف ابوها من ودعوها What there I have no heart with رأيت العباس صبت والدموع تقاتطت شفت النقب عنها تبعت الحد وسارت للبني يضعونها لها ودعتها وقطرت والتراب وجدام أبوها دنقت وتعفرت يلم حزني يا وين ماشين يلم حزني حتيني انا لهبه لا ظل والتوزيع مي فمساعد أداء الردود الحسيني لؤي البغدادي الكلمات للشعر الحسيني أبو محمد نحن يداوي من إبداعات شركة وسام الخزعلي للتصوير والمونتاج